بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع فَاسْمُ اللَّهُ تَعَالَى مَنَعِين <تصفيق> إِنَّهُ لَقَوْلُ فِي كِتَابٍ مكنون إلا يمسه إلا المطهرون تمزِلُمِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَاذَا الْحَدِيثِ أَن تُنْدَهُنُونَ وَتَجْعَلُونَ الرِّزْقَ كَوْكَبًا أَنَّكُمْ كَذِبُونَ إذا بان لكم الحلو قوموا وأنتم حينئذ تت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير كنتم صادقين، Oh, yeah. فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم